وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 118. وَمِنْ تَحْتِ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 119. <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة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 لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 فيَوْمَ تَقومُ السَّاقَةُ يَومَائِذتَ فََّقُون فَأََّ الذينَ آمَنُوا وَغَمِلُ الصَّالِ حَاتِ فَهُم فِي رَوْبَتِ يُحبَرُون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 انتم تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه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 وَمِنْ آياتاتِهِ مَ نَامُكُم بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبِتِغَكُم مِنْ فَغْلِه إِ فِي ذَِكَ ل آياتاتِ لِقَوْمِ يسمعون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 129. تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 120. وله من في السماوات والأرض كل له 119. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 110. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 111. ضرب لكم مثلا من هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء ان تخافونهم كخيفتكم انفسكم 124. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 125. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من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 منی بینی تم ادا ادا پہن بِمَا فریق منہ لو با نت أَن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 وَمَا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون 110. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من 118. ومن يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون 119. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذین من قبل كان أكثرهم مشركین فاقم وجهك للدین القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصد 122. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 123. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ 117. وإن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 118. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 119. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون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 بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليبل عن سبيل اللَّهِ و می لہدیلیب سب الاکل مدا وَإِذَا و عَلَيْهِ تل آیا تناستر کان لم يسمعها کان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فيها وعد الله حق اللہ الحكيم الحکی خل قسما واطی غیر عمدین تر و القافل اربرواسی ان تمید 124. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 125. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 وهننا على وهن وفي صاله في عامين انشكر لي ولوالديك إلي المصير وان جاهدهما على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَعَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير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 ان الله عليم بذات الصدور نمتعههم قليلا ثم نفطرهم الى عذاب غليل ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ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 ان وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وم تدری نفسم وما تدری نفسم ارب تموت انہ عليم مبیر بسم اللہ نروحم علیفلا تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 الدی احسن کل شعی ان خلقہ بد اخل قل سو قم جال نسل میل سلتی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 رَبنَااء بصَرنَا وَسَمِنَا فَرجِعنَا نَعمَ صَالِحًا إِا مُوقِنون وَلَشئنَّ ل آتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدهَا وَلا حَقَّقَوْلُ مِن لَ أَمْلَ أن النَّجَهًاَّ مَ مِن الجَّةِ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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 124. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 125. ما جعل الله لرجل قل بيني في جوفه وما جعل ازواجكم لاء تظاهرون منهن ام ماهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق 118. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ 119. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أَن أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّيَن فَاعْكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِونَ لَهُم مِنْ دُون اللَّهِ وَلَو وَلَا نَصيرَ قَدِي عَمُم اللهَّهُ المُعَوّقينَ مِنْكُم وَالْقَ إِلينَ لإِخخواَانِهِم هَلَُّ إلَنَا وَلَا يَأتُونَبَأسَ إِلَّا قَليلَ أَشِحَةَ النَّ علَكُم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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 الحب قالو وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ہوں ارسول وَمَا ک إِلَّا ہوں ارسول مِنَ تسلیم منل منی مَا اللہ علیہ تمین ہوں مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 صَاصهِم وَقَذَ فَفِي قُلوبِهِمُ الرّعبَ فَريقًا تَقُتُلونَ وَتَأسِرونَ فَريقَ وَأَرَثَكُمْ أَْربَهُم وَدارَهُم وَأَمولَهُم وَأَرضَ لَم تَطَأُوهَا وَكَانَ اللهَّهُ على كُلِّ شَيئٍ قَدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ